هي على الصلاة حيالا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصحيم والسوء يرحمنا وإياكم الله حاذ مناكب وسد الفرج صلو صلاه مودع صلو الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المداني والقرآن العظيم لا تنظن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمن وكن لي أمن نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما ترمه واعرض عن شركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ا قني من حميده الله, أكبر الله, أكبر الله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 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه رورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم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 وإنا يا ربنا نسألك دار المقامة ونسألك جنات النعيم ونسألك جنات المأوى ونسألك الفردوس الأعلى اللهم حرم أبداننا وأرواحنا على النار واكتب لنا البراءة منها برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ونبرأ من الأمل إلا فيك ونبرأ من التسليم إلا لك ونبرأ من التفويض إلا اليك ونبرأ من التوكل إلا عليك ونبرأ من الصبر إلا على بابك ونذرهم من الذل الا في طاعتك ونذرهم من الرهبه الا لجلالك العظيم ونذرهم من الرجاء الا لما في يديك الكريمتين اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورحمه وعند لقائك يا ربنا جناتك جنة النعيم اللهم هون علينا سكرات الموت وارحمنا اذا راانا ملك الموت وارحمنا إذا راينا ملك الموت وارحمنا يا ربنا اذا دنت بنا السكرات وحلت بنا القربات، وحلت بنا القربات اللهم ارحمنا إذا بلغت روح الحلقوم والناس من حولنا ينظرون. اللهم ارحمنا إذا بلغت روح التراب. وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق اليك يا ربنا يومئذ المساق اللهم فقل ولا تكن علينا واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا اللهم عافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآسرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات وخير الدنيا وخير الاخره وخير الثواب وخير الجزاء برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات وارحم اللهم جميع موت المسلمين والمسلمات الذي شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وعاشوا وماتوا على ذلك اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجلا ما علمنا منه وما لم نعلم ونستعيذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم فصل لهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد والكبرياء والعظمة لله الواحد الاحد لا شريك له هكذا ايها الاخوة المؤمنون فقد نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد جمال الدين الافغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة وقد اننا في هذه الصلاة الدكتور عصام رمضان نروبي ونقلها لكم من الهندسة الاذعية جمال الناحي ومن أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية أيها السادة حتى يجمعنا لقاء إيماني آخر نحييكم ونترككم في رعاية الله وأمنه ولكم تحياتي علي مراد والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته